وصول إلى حسن الخاتمة مرده في المقام الأول والعلم عند الله إلى ما يكون من سريرة في العبد تأتي سابقاً أو تأتي لاحقاً فقد يكون العبد مسرفاً على نفسه في المعاصي ثم لا يلبث أن يودع الله جل وعلا قلبه سريرة تكون سبباً في حسن خاتمته وقد يكون الإنسان من ظهوره من شبابه من سنه له سريرة مع الله محافظاً على العمل الصالح والخاتمه الحسنة أحياناً يجتمع فيها شرف القول وشرف الزمان وشرف المكان وأحياناً يجتمع فيها شرف القول وشرف المكان دون شرف الزمان وأحياناً يجتمع فيها شرف الزمان وشرف المكان دون شرف القول وأحيانا يجتمع شرف القول شرف الزمان وشرف القول دون شرف المكان أي هذه الثلاثة والنضرب مثلا فلو أن إنسانا مات في يوم جمعه وهو يتشهد في المسجد الحرام أو المسجد النبوي فنقول إن هذا الرجل جمع الله له شرف القول وهو قوله أجيبه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وجمع له شرف الزمان وهو يوم جمعة وجمع له شرف المكان وهو المسجد الحرام أو المسجد النبوي وقد يموت رجل في المسجد النبوي أو المسجد الحرام لكن في غير يوم جمعة فنقول فات شرف الزمان لكن بقي شرف شرف المكان وقد يجمع عليه رابع وهو شرف الحال. شرف الحال بمعنى ان يموت على حال طيبه فمثلا توفي احد العلماء قديما قبل حوالي خمسين سنه تقريبا اظن قبل ولادتي لكن في الحرم النبوي توفي رجل في الحرم النبوي بعد صلاه العصر لتوه صلى في الروضه الشريفه في المسجد النبوي فبعد صلاه العصر وقت عظيم وشرف الحال انه فارغ لتوه من الصلاه والمكان المسجد النبوي والروضه خاصه وشرف القول انه لتوه يذكر الله جل وعلا بعد الصلاه لكن من الذي يهب هذا الله فالمؤمن يحسن صلته بالله ومرد كل الامور على السرائر والصدق مع الله وانصح من اراد ان ينجو ان يكثر من قول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يكثر من تلاوتها مع العمل بها اردت بان يكثر من ذكرها حتى يتوخى العمل بها يرجى لمن حقق هذه الآية الكريمة ان يختم الله جل وعلا له بخير نسال الله ان يحسن خاتمتنا جميعا